البيان الثامن. البيان, الثامن. البيان الثامن في فضل صلاة الجماعة بالمسجد وما رتب الله لها من الأجر العظيم وأن التخلف عن شهود الجماعات يجعل صاحبه على خطر عظيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمس وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاه من تضر الصلاه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو الاعمى المذكور في الحديث السابق أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحيهلا رواه النسائي وأبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف انتهى كلام ابن مسعود وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أحمد والنسائي وأبو داود وحسنه الالباني وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في جماعة تعدل خمس وعشرين صلاة فإذا صلها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني والمقصود بصلاتها في فلاة وهي الصحراء المسافر الذي لا يشغله تعب سفره ومشاقه عن أداء صلاته فرغم انفراده كان أجره مضاعفا إن هو أحسن أداء الصلاة في سفره